فعدة هذه الجمل خمسة عشر جملة وهذا وهذه الصيغة هي أقوى الصيغة لثبوتها بالطرق الكثيرة جدا إلا أن ابن عيينة من أصحاب الزهر خالف أصحاب الزهر في هذا فرواء تكبيرتين في بداية الأذان وبه أخذ الإمام مالك رحمه الله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 الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصح أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم أن الإقامة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 فالعيب اننا نخطئ في لغتنا فيضاف جملتان وهما قول المؤذن الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم وهذا لما ثبت في الحديث الصحيح لابن عمر أنه كان يقول في الأذان الأول بعد الفلاح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 وأن يكون صيتا يعني من يكون الصوت خافت ضعيف يبدى أن يكون صوته جهوريا مرتفعا وأن يكون المؤذن أمينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الإمام ضامن والمؤذن مؤتما وكون المؤذن مؤتمنا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 أن يكون المؤذن أمينا وأيضا زاد بعض أهل العلم أن يكون عالما بالأوقات لأنه ربما تضيع منه الساعة فلا يهتدي إلى أوقات الصلاة فلابد إذن أن يجتهد لتعلم الأوقات فيكون فقيها فيها حتى يتسنى له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 سواء كانت في المسجد او كانت في غير المسجد وذلك لحديث مالك ابن الحويرث الذي ذكرناه وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليأمكم اكبركم هل للمنفرد اذان للمنفرد ان يؤذن والدليل على ذلك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 في العلاء عند الرحمن الحمد لله والصلاه قال الراوي عن مالك الرحمن عن, عن ابي صالح الله صلى الله عليه وسلم وين أبو صالح أين أبو صالح السماء؟ أين أبو صالح السماء؟ هذا الحديث الثالث أيها طيب صحيح أيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس في الملاك والصف لا لا إذا ثوب بالصلاة لم نقرأه لم نشرحه آه نعم فضل أنا سبقت إلى حديثا آخر نعم أعد أعد قال وحددني عن مالك عن سمي المولى أبي, أبي أبي عبد الرحمن عن أبي صالح السمام عن أبي غريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في المدار والصف الأول ثم لن يجد أتدى أن يستهلموا عليه أستهما ولو يعلمون ما في التهجير يستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتامة والصبح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 وانه عند المساحه والمسابقة يجوز ضرب يجوز ضرب القرعه عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء اي الاذان والصف الأول قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم خلافا أن من بكر اسمع جيدا قال ابن عبد البر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 من بكر إلى المسجد ونرجو أن يناله من صلى فيه أصلا لكن من بكر وصلى فيه فإنه أرجى أن ينال هذا الثواب العظيم وهو ثواب الوقوف في الصف الأول ثم قال ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه والمقصود بالتهجير لأن التهجير مأخوذ من الهاجرة وقد قال بعض أهل العلم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 أداء هذه الصلاة خاصة صلاة الفجر في بيوت الله في المسجد وأعجبوا لمن يضبط منبهه ما عليش نقولها بالعربية باش العربية تعنى ماش العربية الفصحى يعني انت عجبوا الانسان لريقل الرفاي شوفي ريقل الرفاي قعمش عربية لكن لو قلنا الواحد يضبط منبهه يقول لك كيف هو شمع انت تقول لك ريقل الرفاي يقول لك اهدر بالعربية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 وأن أفضله من حازه بالتبكير وليس بالتكبير بالتبكير وفيه فضل التبكير إلى الصلاة عموما وإلى الظهر خصوصا لأن وقتها وقت مشقة وفيه أيضا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 لأن الذي يحضر العشاء ينغص على نفسه أول النوم لأن الناس يحبون أن يناموا مبكرين الذي أولينا الذي كانوا يعيوه نحن لم نعيوه نحن كامل قاعدين نرقده في النهار وفي الليل نجيبه اثناث لوحدة الزوج بعضهم يجيب الصبوحي آه. يقولك يجيب الصبوحي يجيب الصبوحي وصباح ترع عليه الرزق ينوض الظهوري كينو في الظهوري البيع راح الصفقات المهمه راحت بعد تم تم يلحق عليه العصر الناس اللي لازم يتعامل معاهم يدخلوا لديورهم وبعد يبدا يتليفوني للناس يقلقهم نجي لك دوكا يقول لي اخي لا والله راني عيان راني داخل و بدا او فكانوا يبكرون وكانوا يعملون فإذا حضر العشاء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 والمقصود بلا إيثارة في القربات لو كان أنت حصل لك وصحت لك ما في الصف الأول لا تقول لأحد إخوانك لا يجب أن تفضل أنت أول أو الصح لك الحج وكان واحد يجيب كيلك تقول له معليش ساهل لا يجب أن تذهب لك لأسهل الجنة بعدها لا هذه الأمور لا يوجد القربات لا إيثارة فيها تؤثر بالدنيا تؤثر بالأموال تؤثر بي بي بي بأمور الدنيا أما أمور الآخرة والعبادات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 إذا خوطب, إذا خوطب بها من لا يعرفها إلا بهذا الاسم و... قال وحدثني عن عن العلاق بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أليه وإسحاق بن عبد الله أنه ما تخضره أنه ما سمع أبا مريرة يقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمتم للصلاه فلا تاخوها وانتم تسعون وقتها وعليكم السكينه فمن ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتم كان احد في صلاه ما كان يعمل الى الصلاه قال واحدثني عمار بن, بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ابي صاصعه الانصاري ثم النازلي عن أبيه أنه أخبرت أن أبا سبيل خدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأدفنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع ماذا صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيام قال أبا سبيل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 ليعلم بحضور الصلاة وأنها ستقام الآن قال إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون والسعي هو الهروله أو الجري السعي هو الهرولة أو الجري وعلى هذا إذا سمع المسلم إقامة الصلاة فلا ينبغي أن يأتيها مسرعا مهرويلا جاريا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 فقوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذه رواية الجميع وروا ابن عيينة عن الزهري وما فاتكم فاقضوا وعلى هذا نقول إن من أتى إلى المسجد وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فإنه يشرع له أن يتم الصلاة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 فعلى مذهب الإتمام وهو قول عليه الصلاة والسلام وما أَدْرَكْتُمْ فَأَتِمُّوا قُلْنَ وَهُوَ الْأَقْوَى من حيث إن العدد الكثير رووا هذا الحديث بالإتمام ورواه ابن عيين من أصحاب الزهري بالقضاء ونقصد بالقضاء أي قول النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا أَدْرَكْتُمْ فَاقْضُوا فعلى مذهب الإتمام إذا فاتت كاركعة وأدركت ثلاث ركعات هذه الثلاثة ركعة التي, التي أدركتها مع الإمام تحسبها الأولى بالنسبة لك تحسب كأنك صليت ركعتين جهرا وتشهدت ثم صليت ركعة واحدة سرا ما الذي يبقى لك؟ تبقى ركعة واحدة جهرا أو سراً؟, سرا؟ لماذا؟ لأننا قلنا على مذهب الإتمام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 لأنك تقضي ما فاتك طيب ندروا مثال آخر لأن هذه مسألة مهمة لا يعني كل واحد منا تدركه نكمل هذه المسألة بسرعة بمثال آخر نقرب الفهم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 ويكون قضى الركعتين اللي ثم في الأخير يصلي ركعة سرا واضح كلا المذهبين صحيح والأصح هو مذهب الإتمام مليح هذه نرضي الجامعة كلا المذهبين صحيح والأصح لأنه أكثر من حيث عدد الروات هو مذهب الإتمام وقلنا إن أصحاب الزهري كلهم روهوا بالإتمام إلا سفيان بن عيينة فإنه رواه بالقضاء نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة السؤال الأول يقول من وصل متأخرا مع عقامة الصلاة وجد فرجة في الصف الأول وكان الذي بجنبه قد بكر للصلاة وهو يعلم أنه لو تقدم عليه لوجد لو المبكر في نفسه عليه سيما إذا كان شيخا كبيرا فماذا يفعل؟ لا يتقدم يترك الشيخ يترك هذا المبكر ولا يوغر صدره عليه لأن المفسد أولى بدرئها من جلب المصلحة فأنت إذا صليت في الصف الأول فإنك تجلب لنفسك مصلحة لكن لو أبقيت على صدر أخيك سليما تجاهك فإنك تدرأ بهذا مفسده ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح قال إن عندنا في البلاد وش من بلاد؟ في البلاد نرى الشمس كيف تغرب بعينها ونعرف ونفرق بين ونفرق بين الخيط الأسود والخيط الأبيض وعندنا في المساجد يؤخرون أذان المغرب حتى إلى ثمان دقاقة وعشر في أذان الفجر يقدمون الأذان عن ظهور الخيط الأبيض فهل نتبعهم في إفطارنا وإمساكنا نقول لا يحكم بهذا إلا من كان عالما فاستحبوا معكم عالما ينظروا إلى هذا بعينه ويتحقق فإن تحقق العالم بهذه المسائل فلكم أن تفطروا قبل الأذان ولكم أن تمسكوا بعد أذان الفجر ولا حرج في ذلك قال هل يجب على العم أن يكفل أو يعين أبناء أخيه بعد موته لا يجب عليه شرعا وإنما يرغب في ذلك وكافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تعلمون أن صلاة الفجر يؤذن لها قبل الوقت في بعض المساجد يكون وقت الانتظار عشر وخمسة عشر دقيقة فهل نصلي في هذا الوقت راتبة الفجر نقول لا تصلى راتبة الفجر إلا بعد تحقق طلوع الفجر قال بعض العلماء أن المؤذن مؤتما هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوله المؤذن للعلماء ذكروا كذلك أنه كان يؤذن من فوق المئذنة ويطلع على منازل الناس الذين في الأسواق لذلك لازم أن يكون مؤتماً على أعراض المسلمين لا هذا وجه من الأوجه هذا وجه من الأوجه إنما قيل استنباطاً وليس تنصيصاً وإنما الذي ينطلق عليه عليه لفظ الأمانة أنه مؤتماً في ديانة الناس لأن الناس إنما يصلون بأذانه ويفطرون بأذانه ويمسكون بأذانه فإذا لم يكن أميناً كاين واحد رقد راه من خدك ما تشدش خدك الى شديت في غير الوقت فيوشك أن يبطل صلاه الناس أو يبطل صيامهم وهذا هو الوجه الذي تنطلق عليه هذه ينطلق عليه هذا المعنى والله تعالى اعلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك